يا اللي غايب اي لك صدر يا اي ملك صور يا مهدينا يا اللي غايب اي لك صدر يا اي ملك اصدر امه که میکه سمه او صدر حسين اي برضي الطف الا صدر حسين برضي الطف اي راه الظاهر عدل اشراح شخصا يكبن يت وجهر اشبك من مدينه نعر هل شاف جحبل بار اي كل الحراما وايل القطفل حرق بال ميد عيننا سقيفتها اي ما سقيفتها او ظل مو باب عت علم اختع تحب صارت اجي نبت تحب صارت وجهه يا ام حشام ايام هي طاف اي سيفين يا جيدينا زي المع حرب يا برض الغا حسين ولا مايين شحب حدر زعيم الدين شرح هزنك على رأسي على ما على ما على يا ميبوي ودمته العيني على ما بوجهي ظلت السطرة والله على ما نصايه اايربي يا ها نشر حزنك على راسي علام علام علام يا بو ويا دمته العيني علام علام بوجهي ظلت السطره علام علام يا هيا جايكم شوف شنو صايه يا واه عقب عزن علينا الدهر ينصاب اي والله عقب عزن علينا الدهر ينصاب فجعنا وخلى دمع العين ينصاب أنا أنا بتمنو من الظلع ينساب وحمايم بحبل الوصيه يا يا بحبل يا ورا الباب اختفت فاطمه ولا ورا ال ولا ذات ولا ذات عصر هل ما له مروة عصر ولا ذات يا خايب لام جابرتك ولا ذات ذنب لجله وسدها الميه يا يا ذنب ذنب لجله وسدها ياها ايال من يا, يا احولك على الحج صاحب هذا المجلس وصاحب هذا العزاء مولاي يا صاحب الزمان تبكي على خير الملا علما بأن مراكز التوزيع بدولة الكويت تسجيلات الثقلين بنيد القار هاتف 2516442 وفي مملكة البحرين تسجيلات كربلا المنامة هاتف 17257525 وفي سلطنة عمان تسجيلات الثقلين مطرح هاتف 2471-3141 وفي المملكة العربية السعودية تسجيلات كربلاء القطيف هاتف 050387-5037